أشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله حيا الله الصلاه حيا الله حيال الفلاح حيال الفلاح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 الله أكبر الله أكبر لا إله